me إلى في الليل و bo i Long. وين في <تصفيق> En صلف <تصفيق> الله الثمان Amen. you وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَأْتِي Why? Wow.